الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ليهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له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 اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد عليه الصلاه والسلام وان شر الامور محدثاتها وعليكم الصحابه وان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد أيها الكرام ايتها الكريمات أسأل الله بأسماء الحسن وصفات العلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر من بطن ثم أما بعد فمع المجلس الرابع من مجالس شرح كتاب التأصيل للعلامة فضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد طيب الله ثرى كنا قد وقفنا عند الكتاب الأول التخريج لكن عند مراجعتي وجدت أربع صفحات قد سقطت علينا من الدرس الماضي وهي قوله هذا وقد أذرت بحوث هذا التصيل على مقدمات وكتابي هذه تراجمه هذه تراجمها مقدمات في أصول التخريج وفيها مبادئه العشر التعريف بطرفع العنوان حقيقة أصول التخريج تأصيلها من القرآن المؤلفات في أصول التخريج الكتاب الأول وفيه بابان الباب الأول ويحوي, ويحوي ستة أبحاث وعليكم السلامة وبركاته تعريف التخريج كونه من المشترك اللفظي. تأصيله في الوحيين فوائده أبحاثه في كتب المصطلح المؤلفات فيه الباب الثاني طرق العمل في التخريج وفيه طرق التصنيف في التخريج طرق استخراج الحديث طرق التخريج الطريق العملي للتخريج ومراتب النظر فيه والأخيران طرق التخريج والطريق العملي هما لباب هذا الباب. هذا البابان هؤلاء هما الخلاصة فيه. الخلاصة في هذا الباب. الكتاب الثاني في أصول التخريج وقواعد الجرح والتعذيب. وهو المقصود من هذا التأليف. وللأسف الكتاب الثاني غير مطبوع ولا نعلم عنه شيء. وهو المقصود من هذا التأليف وقد عقدته في ستة أبواب الباب الأول أصول التخريج العام. الباب الثاني أصول في المد الباب الثالث أصول في الإسنات الباب الرابع أصول في الرابع يقول وفي هذا الباب قواعد الجرح والتعديل لهذا فاق جميع الأبواب الباب الخامس أصول في مخرج الحديث. الباب السادس أصول في العزم. الباب السابع أصول في المرتبة والحكم. ثم الخاتمة. وليست أبواب هذه ببانا واحدا، أي ليست على نهج واحد وطريقة واحدة. إذ الحال تقتضي في بعض الأبحاث مد المقال ليستفاد. وأذري كما صدر النووي رحمه الله تعالى شرحه لصحيح مسلم واتكأ عليه الكتاني رحمه الله شيخ شيخنا محمد محمد عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني في مقدمة فهرس الفهارس اسمه فهرس الفهارس, الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيقات والمسلسلات مسلسلات عن حديث إيش؟ ليس مسلسلات الفصات إنما الأحديث المسلسلة بالمصافحة بإن أحبك بالأولية بقراءة صورة صف بمسك اللحية بتشبيك الأصابع إلى غير ذلك فقال ولا ينبغي للناظر في هذا الشرح أن يسأل من شيء من ذلك ولا ينبغي للناظر أن يسأل في هذا في هذا الشرح أن يسأل من شيء من ذلك فوائد الصناعة الحديثية يجده مبسوطا واضحا فإن فإني إنما أقصد يعني ويقول ولا ينبغل الناظر في هذا الشرح أي في المنهاج أن يسأل من شيء من ذلك يقصد فوائد الصناعة الحديثية وأنه يكررها يجده مبسوطا واضحا فإني إنما أقصد بذلك إن شاء الله الإضاحة والتيسير والنصيحة لمطالعه و. يعانته إغنائه ليش كتبت وإغنائه وإغنائه وإغناءه عن مراجعة غيره في بابه وهذا مقصود الشروح فمن استطال يعني نظر إليها أنه طويل وأنه قد طال عليه فمن استطال شيئا من هذا وشبهه فهو بعيد عن الاتقان مباعد للفلاح في هذا الشان فليعز نفسه لسوء حاله يعني إذا كنت ستقول هذا شرح طويل وهذا كلام مطرر لا هو من باب الايضاح من باب التيسير من باب النصيحة للمطالع والاعانه والاغناء عن مراجعه غير في بابه طيب فاذا كان طالب العلم ساقول هذا الكتاب طويل وهذا يعني لو لو ان مختصرا لكان افضل فهذا بعيد عن الاثبار ولا يفلح في علم ولا يفلح في علم الحديث فليعزي نفسه يعني يعني يعزي نفسه في نفسه ها يصلي صلاة الجنائز على نفسه لسوء حاله وليرجع عما ارتكبه من قبيح فعاله ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن يلتفت إلى كراهه أو سآمة ذو البطالة أنت طالب علم لا تنظر للبطلين الذين ما عرفوا قدر العلم وأصحاب الغباوة والمهانة والملالة بل يفرح بما يجده من العلم مبسوطا وما يصادفه من القواعد والمشكلات واضحا مضبوطا ويحمد الله على تيسيره ويدعو لجامعه السائي في تنقيقه واضاحه وتقريره وفقنا الله الكريم لمعالي الأمور وجنبنا بفضله جميع انواع الشرور وجمع بيننا وبين احبابنا في دار الحضور والسرور انتهى فإليك يا طالب الحديث هذا التأصير مجتملا على أنواع من الخير لا بد لطالبي هذا العلم الشريف من معرفتها وإدامة النظر فيها وفي سبيل الله ما لقيت من عناء البحث والتفتيش والنظر والتتبع ومع هذا, فأنا أنصح من ومع هذا فأنصح من وقف على كتاب هذا من اهل العلم والإيمان تحقيق النظر وتدقيق الفكر لا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب مما لو ظفرت به لسنوت يعني ارتفعت، والله يخلف علينا ما فات وسبحان من يمنح ما يشاء لمن يشاء وهذا من التواضع والأدب الذي ينبغي لطالب العلم أن يتأدب به مهما بلغت أبحاثنا وكتبنا وشروحنا وتقريراتنا فأشتهت فهو اجتهاد ومحض فضل الله سبحانه وتعالى يعني هذا وعليكم الصحة والسلام هذا الذي أعطانا الله عز وجل وقد يعطي غيرنا أكثر وقد يعطينا ما لا يعطي غيرنا ويعطي غيرنا ما لم يعطينا أما أن يظن إنسان في نفسه أنه احاط علما بكل شيء فهذا دليل على أنه لم يستفد بالعلم هذه مساله فقهويه مهمه جدا ان ما انظر كتبت بحثا اذا هذا البحث لا نظير له ولا مثيل في الدنيا وان هذا والحق الحقيق بالقبول وان من لم يأخذ به فهو مبتدع او مخالف او ضال او فاقد طالما ان الامر اجتهاد وأن باب الاجتهاد مفتوح اذا الله يمنح من شاء ما شاء اما اذا لم يكن اجتهادا وكان نصا قضي الامر وكان نصا قضي الامر يعني هناك امور لا اجتهاد فيها لماذا النصوص واضحه يعني هل يجتهد في الله واحد ان استغفر الله العظيم لا يجتهد هل الله واحد ام ثلاثه هذا يجتهد فيه حسمت وانتهت ومن قال بالتسليس فهو كافر لكن هناك امور تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي فيها بقول فصل من اجل ايش ان يجتهد المسلمون ومن اجل ان يبذل طلبة العلم جهدهم ومن قبل أن يتعلم الطلبة وأن يجتهد المشايف وقول صواب يحتمل الخطأ وقول غيري أو خصم خطأ يحتمل الصواب لكن إن الحق عندي وأنا أتكلم على النساء التي فيها اجتهاد ها؟ وإلا لماذا لم يحسنها النبي صلى الله عليه وسلم لا نحن نجتهد ونقول هذا ما بلغه علمنا وفوق كل ذي علم علي وما اوتيتم من العلم إلا قليلا أما أن يضطر الإنسان وأفضل عليكم ببحث كتب ويظن أنه أتى بما لم يأتي به أحد من الأولين والآخرين فهذا عين الجهل والضلال هذه نسألة قربوية قبل أن نتعلم لابد أن نتأدب. والترحب في مقدمات العلماء الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى ومع هذا عليكم السلام ومع هذا مع كل هذا التعب والجد والتتبع والنظر و... ورجل جمع مكتبة عظيمه جدا ومع ذلك يقول إيش ومع هذا فأنصح من وقف على كتاب هذا من أهل العلم والإيمان تحقيق النظر أن يحقق وأن ينظر بدقة وتدقيق الفكر أن يدقق لا سيما من ظفر بما لم أظفر به من الكتب هناك كتب يعني مهما يجمع العالم وطالب العلم من الكتب لا بد ان يفوته بعض الشيء كتاب طبع وانته ولا يستطيع انسان مهما بلغ ان يحيط بكل الكتب التي ألفت في الاسلام مهما بلغ لا بد ان يفوته شيء على الاقل يفوتنا نحن الان فضلا عن المطبوعات كثير يفوتنا كثير من المخطوطات كثير من المؤلفات التي ضاعت التي أحرقت التي ألقيت في دبلة والفرات أو التي طبعت وانتهت ولا نعلم عنها شيئا وأصبحت كالمقططات يعني بعض المطبوعات لو وجدت الآن مع بعض المقططات يعني الشوكاني توفي عليه رحمة الله سنة 1250 لو عثرنا على كتاب للشوكاني طبع سنه 1270 يعتبر مخطوط يعني تلميذ الشوكاني هو الذي تلميذ الشوكاني هو الذي ايش كتب او اشرف على طبعه فيعتبر مخطوط مثلا على سبيل المثال يعني يعني أضرب لك مثال لأقرب يعني طيب فهنا يعني يعني الانسان يتواضع ويتأدب لا سيما من ظفر بما لم اظفر به من الكتب مما لو ظفرت به لسموت لارتفعت من السموم والرفعه والارتقاء والله يخلف علينا ما فات الذي يعني يعطي عباده وعليكم الصبر والله عز وجل وسبحان من يمنح ما يشاء لمن لمن يشاء ويعطي يعطي من يشاء من يشاء ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى اللهم اكتب لهذا التاصيل البراءه من افات التطويل وادفع عنه معايد المتطاولين واجعله ذخيره لي اذا الصقف نشرت يوم الدين وان قبله ربي وان قبله ربي, وإن قبله ربي. فاني لذو حظ عظيم والحمد لله رب العالمين المؤلف المدينة النبوية سنة 12 عشرة بعد الأربع المعوانين طيب ندخل إلى درسنا في هذا اليوم هذا كان الجزء الذي سقط منا في الدرس الماضي طيب تعالوا بنا إلى الكتاب الاول الكتاب الأول التخريج تخريج وفيه بابان الباب الأول ويحتوي على ستة مباحث. تعريفه، ما هو التفريج هذا كونه من المشترك اللفظي بين أهل العلوم تأصيل من الوحيين نريد أن نؤصل لعلم التخريج من الكتاب والسنة انظر لربط الشيخ رحمه الله تعالى ولذلك كان كتاب هذا من مشاريع العمر يعني يؤصل لكل مسألة عن طريق أيش الأدلة من الكتاب والسنه وهذا الذي يجب على طالب العلم أن يربط إخوانه وطلابه ومحبيه بالكتاب والسنه ما يرتبطون بأراء فتصيب وتخطئ فوائده ما هي فوائد علم التقليد مباحثه في كتب المصطلح هي مبثوثة ومنتشرة في, علم في كتب المصطلح المؤلف اترفي المبحث الاول التخريج لغه ومصطلح لغه الفعل خرج على وزن فعل فاعل بفتحات ثلاث هو فعل قاصر قياس مصدره الفعول فيقال الفعول فقل الخروج خرج يخرج خروجا ومعناه مشتق من ايش من النفاذ والظهور خرجت يعني ايه خرجت خرج النبات من الحبه أو خرج النبات من الأرض بمعنى إيش؟ بمعنى نفذ وظهر. طيب. خرجت جنين من بطن أمه. ما هو كان مختبئا في بطن أم فنفذ منها وظهر للناس. التخريج فالتخريج والظهور والانفصال للشيء. ان ان في داخل الارض ملتصقه بها فانفصلت منها وظهر الجنين في داخل بطن امه مرتبطا ولذلك يقطع الحبل السري ثم بعد ذلك نقول ايش السره طيب يقطع الحبل السري طيب والانفصال من الشيء من المكان الذي هو فيه الى غيره سواء في الاعيان او المعان في الاعيان مثل ما النبت او مثلا عندنا علم القواعد القواعد الاصوليه والقواعد الفقهيه القواعد الاصوليه اخذت بالاستقراء الكتاب والسنه ومن ايش؟ ومن اصول الفقه القواعد الفقهيه استنبطت من ايش؟ من الفروع الفقهيه اذا علم قائم بذاته يسمى علم القواعد الفقهيه اخذ خرج استخرج من اين من الفروع الفقهية طيب على سبيل المثال مثلا يعني طيب عندنا عندنا علم الحديث استخرجنا منه علم المصطلح علم العلم علم الرجال علم الجرح والتعديل علم التخريج أو استخرجت من حديث عشرة فوائد ظللت كما يفعل البخاري تبوذاه البخاري عليه رحمة الله ظللت تقول وفي هذا الحديث وفي هذا الحديث ألف فائدة حديث من الذي جمع فيه بعض أن العلم ألف فائدة آه يا ابا عمر ما فعل المغازر وقصه يوسف فيه ألف فائده سر يوسف ألف فائده فهذه الفائده معناها إيه؟ انفصلت فصلناها وضحناها بيناها اظهرناها استخرجناها من النصوص الشرعيه اذن التخريج من خرج يخرج خروجا وتخريجا مشتق من إيش من النفاذ والظهور والانفصال للشيء من المكان الذي وفيه إلى غير سواء كان في الأعيان يعني في, في, في الأشياء الملموسة المحسوسة أو في المآل شيء العقلي ومنه في الأعيان خروج السحاب السحاب الشمس نقية فجأة خرجت سحاب من داخل السماء وخروج الشمس من تحت السحاب ايضا السحاب موجود وغمم مع... غيم على الشمس فاذا بالشمس ايش تنفذ وتخترق السحاب وتظهر لهم وخروج الرجل من ذاك تجلس في ذاك فتقت وخروجه من بلد الى اخر اي سفره وفي القرآن الكريم قول الله تعالى فخرج منها خائفا يترقب انظر كيف استدرجنا رحمة الله تعالى عليه للدليل القراني يعني ان الخروج حتى الخروج من البلد للبلد ثم استدل بقول العزوج عز فخرج منها خائفا يترقب ومنه في المعاني قولهم فلان يحب الخروج أي الظهور ولهذا سمي الخارجون عن طاعة الإمام خوات وعلى هذا الاشتقاق أدر ما تراه من هذا اللفظ في نصوص وحيينه وظاهر ولله الحمد أي لفظ أي كلمة من, من, من خرج يخرج خروجا كل هذا ادره على هذا المعنى إذا علمت أصل اشتقاقه ومعناه الذي يجمع ما تصرف منه في الأعيان والمعاني فعلم أن فعله الربائي خرج على وزن فعل بتشجيد العين المفتوحة صحيح غير معتل يعني الفعل خرج هذا صحيح غير معتل ومصدره التخريج خرج يخرج تخريجا على وزن التفعل مثل قدس تقديسا وعلم تعليما وخرج تخريجا إذا هذا فعل صحيح وليس معتلا قدس تقديسا علم تعليما خرج تخريجا ومن هذا الرباعي على أساس اشتقاقه الكبير وانفصال الشيء من المكان الذي وفيه إلى غيره قيل لعمل المحدث يخرج الحديث من بطون الكتب قيل له إيش؟ تخريج ويخرجه من من من داخل الكتب ويفصله عنه لما كان امرا معنويا ولم يكن محسوسا هو يخرجه بمعنى يعني فقع يقول لنا هذا الحديث اخرجه فلان واخرجه فلان و وا وا وا. فإذا نظرت مثلا الى خبر تاليف مالك رحمه الله تعالى للموطا واحمد رحمه الله تعالى للمسند والبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى للصحيحين يعني تأليف الكتب هذا جاء من إيش أولا تأليف الكتب جاء من مئات الألف من الأحاديث وتخريجك أيضا للحديث أنك تخرجه من داخل الكتاب الذي يعني يعني ألفه الإمام من أن للواحد منهم مرويات بلغت الألوف المؤلفة فاخرج كل واحد منهم في كتابه منها مرقبا علمت مصوق هذه الماده الاخراج لعملهم الاول انتبه انتبه للمساله الشيخ يريد يقصد التخريج ليس مجرد ان انسب الحديث الى من جمع هذا الجمع هو جزء من التخريج ينتبه للتاصيل هذا يريد ان يقول ان فعل الأئمة في جمعهم للسنه هو من باب التخريج ليؤصل لاهميه التخريج التخريج بمعنى ايش انه خرج لنا الموطا من الاف مؤلفا مما يعرف خرج لنا المسند من ألف ألف حديث من مليون خرج لنا الجامعة الصحيح من مئة ألف صحيحة ومئة ألف إيش ضعيفة مسلم خرج المسند الصحيح من آلاف فالتخريج هنا إيش بمعنى أنه جمع وأظهر وبيّن واضح اذ فصلوا هذه المرويات الخاصة فأخرجوها من مروياتهم العامه إلى هذا المكان للتأليف مرتضين لتدوينها دون غيرها مما وقعت لهم روايته يعني هم خرجوا لنا هذا مثلا 982 حديثا من غير المكرر وبالمكرر 2000 وكاسر في صحيح البخاري هذه من ارتضاها البخاري ارتضاها وأخرجها لنا وأظهرها من 100 ألف حديث صحيحه ومن من اقراني من الف حديث يعني انتقاها واظهرها لنا في هذا التالك اذا انظر الشيخ ماذا يريد يعني سنفهم من هذا اننا لو ذهابنا وجمعنا من هذه الكتب في باب من الابواب من ابواب العلم فهذا جزء من التخرج. إذا التخرج اعم من إيش؟ من مجرد أنك قل أخرج الحليف فلان وفلان. سيدخل فيه التأليف. لأنك تجمع تجمع من من العلم الذي أعطاك الله، ثم تفصل ما ها؟ تفصل وتظهر ما وفقك الله له. ففي علم الحديث وهو الأصل جمع هؤلاء الأئمة مئات الألاف من الأحاديث ثم فصلوا لنا وأظهروا وخرجوا هذه الكتب التي ألفوها والتي يعرفها طلاب العلم ولهذا ترى من عبارة بعض المخرجين ومنهم مطلع القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم قوله أدخله البخاري في صحيحه وهكذا أدخله البخاري في صحيح قال الراغب الراغب الأصفالي التخريج أكثر ما يقال في العلوم والصناعات تعال يوجد تخريج في الفقه يوجد إيش؟ تخريج في الفقه هناك مسائل جدة يعني حكم ركوب المتر هو تحت الأرض وقد يتصور بعض الناس ان يمكن الأرض تنزل على المتر مثلا فعلى أي شيء يخرج ومع ما فيه من خطورة انتبه فعلى أي شيء يخرج يخرج على الكوب الباخر مثلا وهل يجوز ركوب الباخرة طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم مدح الجيشين اللذين يقاتلان في البحر كالملوك على الأسر جيش معاوية وجيش يزيد وفتحت قبرص فيدل على إيش على الإباح مع كون الإنسان إذا كان لا يسبح أن يتوقع موته في أي لحظة لكن كانت المصلحة أعظم من إيش من المضار طيب الآن ما حكم تعاطي الأدوية <تصفيق> مع ما يوجد فيها من إيش من أضرار جانبية انتبه يعني يوجد أضرار جانبية يوجد فيها إيش أضرار جانبية لكن غالبها المنفعة قد تضر بجزء في البدن لكن منفعتها إيش أكثر على أي شيء تخرج تخرج على قول الله عز وجل يسألون أو يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما اكبر من نفعهم فما غلب اسمه على منفعه حرم وما غلبت منفعته على مضرته ابيح اعجبتك لكن لا تقل الكلمه هذه برة فادي طيب لا تكرر نقول يسالونك عن الخمر والنيسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعه اذن القاعده الشرعيه ان ما غلبت مضرته او على منفعته او اسم على منفعته طيب فاحراه وما غلبت منفعته على مضرته وكانت المضره نادره فهو مبادئ من ذلك من ذلك هل لماذا اختلف شيوخ العصر في العمليات الفدائيه وعليكم السلام فهناك من قال هي حرام لانها انتحار وهناك من قال لا هي استشهاد الكلام بجهل وبعاطفة شيء وكلام العلماء شيء اخر اوضحها كبحث دون تبني الذين قالوا انا اتكلم على العلماء وليس على اصحاب العواطف والفضائيات والكلام الفارغ هذا اتكلم على العلماء على الفقهاء الذين قالوا هي نصرة للدين خرجوها على ايش على اقتحام الحصول وغلبة الظن ايش انه الموت لكن لما كان الموت سينال الشهادة ويفتح على المسلمين ويعيش المسلمون في عزة وكرامة كانت هذه المضرة ايش اقل مضرة فقدان الاحباب كانت اقل من حياة المسلمين في الذل والهوى. طيب الذين قالوا بالتحريم خرجوها على إيش؟ من قتل نفسه بحديدة ومن تحث السم طيب فقالوا هذا ليس كالمقتحم للحصن لأن المقتحم للحصن أمر قتله محتمل طيب ويقتل بيد غيره لكن هذا قتل نفسه وموته محقق ونصر الإسلام والمسلمين بقتل نفسه أمر محتمل وليس محققا أنا قلت إيش كبحث فقط طيب أبحثها فقط هذا اسمه إيش التخريج ولذلك ألفت كتب ترتبط بالفقه والاصول تسمى بايش بتخريج الفروع على الأصول رأيت التخريج اكثر ما يقال في العلوم والصراعات واصطلاحا التخريج وما تقد... كما تقدم معرفه حال الراوي والمروي ومخرجه و حكمه صحه وضعفا بمجموع طرقه الفاضله وعليكم السلام هذا تعريف التخريج بمعناه الدقيق وهو المراد عند الاطلاق اذا الشيخ ماذا يقول في التخريج ستقول له هذا هذا علم الحديث قل نعم وهذا هذا اصول علم الحديث التخريج الدقيق في الاصطلاح الدقيق ليس أن نذكر من إيش من ذكر لنا هذا الحديث في كتابه إنما التخريج معرفة حال الرابط معرفة علم الرجال والجرح والتعديل وألفاظ الجرح والتعديل والألفاظ والمروز معرفة حال الحديث إذا من من, ذك من أخرجه في كتابه وما حكمه وما درجته ومخرجه نعرف مخرج الحديث سواء الذي ذكره في كتابه أو مدار الحديث عليه وحكمه صحة وضعفا بمجموع طرقه وألفاظه نحن كنا نقلنا مخرجه على أساس إن, إن, أنه يعني أن, أن معرفة طيب لكن هنا معرفة مخرجه ومعرفة حكمه وهكذا هذا تعريف التخريج بمعناه الدقيق وهو المراد عند الاطلاق وهو الطريقه الخامسة من طرق التخريج وهي اعلاها يعني أعلى طرق التخريج أن تعرف كل هذا بمعنى أن تحقق وأن تدقق في هذا الحديث كما فعل كل من إزاي لاعف نصب الراجل هو ذكر المخرجة فقط لا جرح وعدل وصحح وضعف وعلل التلخص الحديد إرواء الغليل بتخريج إيش حديث منار السبيل اكتفى اخرجه فلان وفلان فقط لا صحح وجره وعدل وعلل وذكر الفوائد الحديثية والإسنادية لكن الواقع أن حقيقة التخريج تختلف باختلاف طريقة على ما سيأتي في طرق التخريج الخمس وهذه قاعدة في تعريف كل مصطلح له أنواع مختلفة فإنه الاختلاف الحقيقة من نوع إلى من نوع لآخر لا يمكن جمعها في تعريف واحد جامع مانع، إلا أن طريقته كأنها إظهار حقيقة بأعلى أنواعه أشملها، ومنه في أنواع الحدث وفي أنواع حديث المقلوب والمضطرب والمعلل وغيرها. يعني. إن يقول إذا كان الشيء له أقسام ونريد أن نعرف فالتعريف يكون في الغالب ليس جامعا مانعا إلا إذا إيش إلا إذا جئنا بأعلاها وأعظمها وقد أشار السخاوي رحمه الله تعالى وهذا من فضل رب علينا أننا ندرس هذا الكتاب المضارع وأن يسهر في دراستنا لهذا الكتاب حيث أصل السخوي سواء كان تبعا لشيخ شيخه العراقي أو لشيخ ابن حجر أو من خلال استقراء والطلاع وقد أشار السخوي رحمه الله تعالى إلى اختلاف حقيقة التخريج بتنوع طرط واختلاف حقائقها فقال والتخريج اخراج المحدث الحديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها وسياقها من مرويات نفس ما كل حديثنا ما نسق بإسنادنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شق الآن أو بعض شيوخه أو أقرانه أو نحو ذلك أيضا هنا هذا نوع إيش؟ نوع تأليف نوع تأليف ان تسوق الحديث باسنادك الى النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع تأليف او نحو ذلك والكلام عليها كلام عليها صحه وضعفا وتعليلا وجرحا وتعديلا وعزوها لمن رواها وعزوها انتبه أن ما يفعله ان ما يفعله كثير من الشباب الان على الكتب ليس تخريجا بالمعنى الدقيق إنما هو إيش إنما هو عز لو أنصف بدل من أن يقول تحطير حققه وعلا وخرجه وعلا لا يقول إيش عز أحاديثه لأصحاب الكتب حتى يريح ويستريح وهو يعز فقط اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان ثم ياتي اذا اراد يعني ينتشي ويرن من نفسه العظمه والابهه صححه الالباني وضعفه الالباني اذا انت مقلد للالباني ماذا جئت يا ماذا جئت وهل المقلد يقخذ منه العلم باجماع أهل العلم أن المقلد ليس أهل العلم كما, كما ذكر ابن عبد البر ونقله ابن القيم في الإعلام وعليكم الساحة وكيف وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين مع بيان البدل والموافقة ونحوه من مما سيأتي تعرفه. تعريفه يقول هذا إشارة إلى ذكر لطائف الأسانيات ولذلك أكثر منها من الإمام المزي في تهذيب الكنال الذهبي في سير أعلام النبلاء وغيرهما البدل والموافقة والمصافحة الى غير ذلك هذا من أنواع العلوي يعني. هذا سيأتي إن شاء الله وقد اعتنى بها ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في كتاب الإمام وابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح والعيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري لا سيما في الأجزاء الاربعه الأول وقد يتوسع في اطلاقه على مجرد الإخراج والعزف يعني يتوسع على مجرد إيش إخراج الحديث أن يذكر بالسند وأن يعزل الكتاب بهذا المعنى هو التحقيق هو التحقيق أنه يتحقق من أن الحديث اولا رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم ثانيا هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا يثبت لنا أن الحديث صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وهو من سمات الحفاظ فاذا خلا منه لم يستحق وصفه بالحافظ اذا خلا من ذلك ولم يكن يفهم هذه الامور لا يجوز ان يسمى حافظا يعني بعض العلماء كالمناوي وغيره قال ان الحافظ اكرمك الله الله يحفظك وعليكم السلام إن الحافظ ومن حفظ مئة ألف حديث يحفظها بأسانيدها ومتونها وما يعرف من الرجال أقصر بكثير مما يجهله ويستطيع أن يتكلم عنها وعليكم السلام جرحا وتعديلا اللهم استعان كدنا ما نراهم إلا تحت التراب او لا نسمع عنه الا في الكتاب بل ما نقول كدنا بل ما نراهم حقا ما نراهم الا في الكتب او تحت التراب وبه تعلم ان التجريحه مثل الجرح والتعليل والتعديل لا يدرك بالتقليد وانما بالبحث والنظر ورسوخ ملكة الاجتهاد والتحقيق اذا التخريج بمعناه الدقيق طيب وإذا كنت مخرجا حقا هذا لا يدرك بإيش بالتقليد لا أما العزم فلا حرج لكن تلزمني تأتي لكتاب من كتب السنة وتذهب خرجه فلاوة وبعدها وصححه الألباني وضعفه الالباني إذن أنت مقلد الالباني طب فإذا تراجع الألباني رحمه الله تعالى ماذا ستفعل اي نعم. نعم أو خالف عالم الألبانية فيها ابن حجر مثلا ألباني رحمه الله تعالى عليه اختلفه ابن حجر ماذا تفعل تقول تناقضت كما تناقض الشيخان والحمد لله لا ثم الشيخ رحمه الله تعالى يعني ليس نهايه علم الحديث العلم لا يقبل الجمود كان هذه كلماته عليه رحمه الله التي كان يدندن حولها لكن ايضا ليس فتح الباب على مصرعيه لكل من هب ودب واخطا الالباني واخطا الالباني والالباني اغفل و... يعني ما عندك إلا الطعن في الالباني إذا أردت أن تشتهر فتعلق بشهير؟ تعلق بكبير؟ مثل ما قال بشار بن مرت أو أبو العتا هي الشك مني الآن يا هجوت جريراً جرير بن عطيه صاحب المناقضات هو الفرزدق لما أعددت للشعراء ثم الناقعه فسقيت, أولهم فسقيت آخرهم بكأسي أولي لما وضعت على الفرزدق مسمى وضغل بؤيف جدعت أنف الأخطار المناقضات بينه وبين الفرزدق فصاحبنا شب صغير أرد يعني يشتكي فهج جريح قل ولو اجابني لكنت اشعر الناس قل احتقرني او كلما طن الذباب زجرته ان الذباب اذا علي كريم كلما ما يجي الذباب يطن تلس زي... لا اصبح كريما عنك ففي بعض الاوقات الاعراب اعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه ما خاض بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه ما ضر بحر الفرات يوما أن خاض بعض الكلاب فيه وبه تعلم أن التخريجه مثل الجرح والتعديل لا يدرك بالتقليد وإنما بالبحث والنظر ورسوخ ملكة الاجتهاد والتحري قال الباجي أبو الوليد رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه التعديل والتجريح وسأقدم بين يدي ذلك ابوابا ومقدمات تعلم بها منهج معرفة الجرح والتعديل فقد رأيت كثيرا ممن لا علم له بهذا الباب يعتقد أن هذا من جهة التقليد وأنه لا يدرك بالنظر والاجتهاد انتهى. لا الجرح والتعديل ليس تقليد طب ما نحن نقلل لا نحن ما نحن متبعون عندما يقول أحمد ثقة. ويقول ابن معين ضعيف وننظر في كيفيه التضعيف ابن معين ولماذا ضعفه وهل التضعيف هنا يعني يعتبر أم لا يعتبر هل التضعيف يعني يؤثر على التوثيق أم لا يؤثر وهل التوثيق الذي وثقه أحمد في أعلى درجات التوثيق أم في أوسط أم في ادناه إلى غير ذلك هذا هو الاجتهاد وإذا سلمنا لأحمد وقلنا ثقة بإطلاق أو لإمة الجرحة فهذا من باب الاتباع وليس من باب التقليد لأننا بحثنا وأخذنا بحكم الثقة هذا القاضي الذي قضى على الراوي بأنه ثقة أنه ضعيف فنحن أخذنا بقضائه وبحكمه لكن بعد البحث والتتبع وبذل الجهد أي فشرط التخريج معرفة أصوله أن نعرف أصوله التخريج المبحث الثالث التخريج من المشترك اللفظي لفظ التخريج في استعمال المحدثين وغير ما تقدم هو حقيقة التخريج عند الإطلاق وفي العرف العام وإليها ينصرف الذهن عند قولهم كتب التخريج مثل نصب الراية لتخريج أحاديث الهدا، تلقيص الحبيب كما يأتي بيانها في طرق التخريج لكن بالتتبع وجد أن لهذا اللفظ التخريج إطلاقات عند المحدثين وغيره فهو من المشترك اللفظي في استعمالاته والليل إذا عسعس أقبل وأتبخ مشترك اشترك مع اختلاف معانيه ومن هذه الاستعمالات ما يلي التخريج أي رواية المحدث الحديث بالسند من غير واسطة كتاب كصنع العلمة العشر أصحاب الكتب السبعة والموطا المسني. وجمع من شيوخهم وتلميذتهم منذ بدء عصر الرواية والتدوين وإلى زمن انقطاعها بلا وسطة كتاب وذلك على رأس القرن الثالث وما يوجد بعد ذلك فعلى ندره بالغة كصنيع الحافظ المؤرخ ابن عساكر المتوفى سنة 71 و في تاريخي. تاريخ دمشق والمؤرخ ابن المجار محمد ابن محمد محمود البغدادي المتوفى سنة 43 بعد الستمائة في كتابه القمر المنير في المسند الكبير والضياء المقدسي المتوفى سنة 43 وستمائة في المختارة رحمهم الله تعالى يعني هؤلاء يسقون الأحاديث بأساندهم وقد وقد يصل لكتاب من الكتب والله مستعب التخريج من أصول بعض الأحاديث قال المعلمي رحمه الله تعالى النوع الثاني, الثاني وحقيقة أن يكتب الحديث من طريق شيخ من شيوخه ثم يتصفح أصوله فإذا وجد ذاك الحديث قد سمعه من شيخ آخر بذاك السند كتب اسم ذاك الشيخ مع اسم الشيخ الأول في تقريبه وهكذا وهذا الصنيع مظنة للغلق كان يريد أن يكتب اسم الشيخ على حديث فيخطئ فيكتبه على حديث آخر أو يرى السند متفقا, متفقا فيتوهم أن المتن متفق وإنما هو متن آخر واشباه ذلك ثم أوضح رحمه الله, رحمه الله تعالى أن الأصناف والتحويل جمع تحويل يعني نحو التخريج المذكور والله أعلم يعني التخريج من أصول بعض الأحاديث يعني, يعني أن تتبع الحديث طبقة طبقة ثالثا التخريج يطلق على إرادة المصنف الحديث بسند إلى كتب الحديث التي أخرجت وقعت له الإجازة برواياته وعلى هذا عمل المتقدمين إبقاء لفضيلة الإسناد وإلا فلا وزن لهذا السند في تقويم الحديث صحة وضعفه ومنه عمل العراقي المتوفى سنة 6 بعد الثمانمائة رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد يعني ما الفائدة إن إن إن أنا أروي الحديث الآن أو قبل مئ مئتين ثلاثمائة خمس مئة ست مئة سنة إلى البخار هو في, إلى هو في لكن هذا من باب إيش؟ إبقاء في الصيصة الأمة الإسلامية ولذا قال في مقدمته فإن لم يكن الحديث إلا في الكتاب الذي رويته منه عزوت إليه بعد تقريجه وإن كان قد علم أنه فيه وكثيرا ما يستعمل ذلك شيوخ المحدثين في مجالس الإملاء كما ترون في امال الحافظ ابن حجر على الاذكار النووي واسمه نتائج الافكار يسوق الحديث باسناد من طريق مثل تغليق التعليق لما غلق المعلقات طيب باسانيده الى النبي صلى الله عليه وسلم من من طريق الكتب لا بد يكون من طريق الكتب التخريج بمعنى انتقاء وانتقاب الاحاديث المشتمله على غرائب وفوائد من كتب الفضول والافزاء وما في معناه يعني أنا كطالب أذهب لشيخ من سيوبي. انتقي من احاديثه مئة حديثا مئتين حديثا بالاسناد ارويها او باسناد الشيخ طيب بعد الانتقاء فدي بتسمى إيش؟ التي منها الفوائد كتب الفوائد يعني أن ينتقل وينتقل أو أنا يعني متعجل تعجل نفقاتي كدت تنتهي نفق وأريد شيخا من الشيوخ الكبار أن أروي عنه بالإسناد فلو رويت الألف حديث لو قرأت عليه الألف حديث التي أقرأها يعني التي هي رأس ماله في هذه الحالة ماذا سأفعل سأمكث مثل عشرة أيام أو عشرين يوما أو خمسين يوما بحسب ما يسمح به من القراءة عليه فماذا أفعل أذهب ل... ل... لمؤل... ل... لأحاديثه وأنتخب منها على ما شرحناه في ضبط الكتاب انتخب منها مثلا مئة حديث انتخب منها مئة حديث طيب هذا الانتخاب أي اختار ثم نقرأ المائة حديثا وبعد ذلك ماذا يفعل يجيزنا بالبق طيب إذن نحن انتخبنا والانتخاب يكون عالم أو انتخب من حديث شيخي مجموعة من الأحاديث وأقرأه عليه وتصبح كتابا خاصا مثل إيش المنتخب من مسلم عبد بن حماد. هذا منتخب. هل هو الذي انتخبه؟ يجوز. ومنها تخاريج للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى فوائد أبى منها فوائد أبى القاسم النرجس تخريج الخطيب البغدادي في عشرين جزءاً. الجزء يعني بيكون في حدود عشر ورقات. الفوائد المنتخبة منتخبة الصحاح العوال لجعفر ابن أحمد ابن الحسين السراج القرى تخريج الخطيب البغداد ايش معنى تخريج اي انه الذي انتقاها للشيخ ويذكر مثلا ان البخاري اخرجها ان مسلما اخرجها لا حق. الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب انتقاء الخطيب البغدادي من حديث الشريف ابي القاسم علي ابن ابراهيم الحسن في عشرين جزء الفوائد المنتخب الصحاح والغرائب لأبي القاسم المهرواني وفسمى المهروانيات وهي مطبوعه تخريج الخطيب البغداد رحم الله الجميع قال الزهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الجارودي الهروي المتوفى سنة 13 بعد الـ 400 رحمه الله تعالى وقال بعض أهل العلم الجارودي أول من سن بهراه تخريج الفوائد وشرح حال الرجال والتصحيح. انت. يعني جرودي هذا أول ما نسنا إيش تخريج أن يخرج الفوائد يعني الفوائد في بعض الكتب طيب الفوائد ممكن إيه؟ كلمة الفوائد يعني أحاديث عجيبة وغريبة غير مشتهرة غير منسورة. والتخريج بهذا المعنى يكتب في الأجزاء الحديثية والفوائد والوحدان وما إليها كما تراه في الرسالة المستطرفة إذن التخريج بمعنى, إيش؟ بمعنى الانتقاء من أحاديث الشيخ سواء للقراءة عليه أو من اجل أن, أن تروى التخريج بمعنى ما يثبت على حواش الكتاب من سقط في أصل يكتبه يسمى أيضا اللحق. الآن وأنا أنسخ قديما. قديما كانوا ينسخوه فيجي يسمى بالتخريج أو اللحق التخريج يعني إيش وأنا أراجع مع أحد إخواني أجد سقطا فماذا نفعل وهذا إلى اليوم نحن نفعله من باب الفائدة لتعرفوها مثلا الأخ الذي يصف على الحصوب يكتب فأنا أقرأ فإذا وجدت خطا نحن عندنا إيش تعال هنا هذا همش وهذا إيش طيب إذا كانت الكلمة هنا فآقذ أجعل عليها دائرة واطلع بسهم إلى هنا سهم طول طيب طيب إذا كانت هنا اخذ واطلع هاي هذا يسمى التخريط <تصفيق> أو اللحة وعليكم السلام إننا الحق الاستدراكات والأخطاء أخطأنا سقط علينا الكلمة خطأ أو سقط فافترض السقط السقط سآخذ من هنا السهم يطلع وأمشي أمشي أمشي وأكتب الكلمة وأكتب فوقها صح حتى لا يظن أنها زيدت في في الكتاب هذا إن شاء الله سندرسه لأن هذا هو أصر علم تحقيق الكتب علم تحقيق الكتب علماؤنا هم الذين عصروا كيف نراجع المخطوطات كيف نراجع المخطوط أنا عندما يأتيني الكتاب مصفوفا هذا يعتبر مخطوط بس مخطوط بشكل جميل في عصره فأجري عليه أحكام التحقيق التي ذكرها علماؤنا في كتب المصطلح نعم ما يثبت على حواشي الكتاب من سقط في أصل الكتاب ويسمى أيضاً اللحق ويعقدون له أبواباً في كتب المصطلح قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتاب الإلماع باب التخريج والإلحاق للنقص إذن سقطت كلمة اطلع بالسهم وامشي بالسهم ايش الى وبعضهم يعني يجعل السهم ايه قصيرا والسهم يعني لما ما قصدت بالسهم لا انا اطلع لفوق وامشي هكذا او اطلع وامشي هكذا مثل الزاويه الزاويه وقال العراقي رحمه الله تعالى أي في التبصره والتذكره تخريج الساقط تخريج الساقط يعني ايش يعني ذكره في الحاشيه هذا المعنى الخامس للتخريج المعنى السادس المعنى السادس للتخريج المستخرجات واحدها مستخرج وإطلاقها المشهور الكتب المخرجة على صحيح البخاري أو مسلم مثلا كمستخرج الإسماعيلي على صحيح البخاري ومستخرج البرقاني وغيره منه مستخرج ابي نعي وهو طيب ومنه مستخرج ابي عوان الذي بعض الناس يسميه ايش بصحيح ابي عوان ايش معنى الاستخراج هنا في الزمن الاول الآن ان ما يصلح ما يصلح استخراج انما نحن في تخريج ياتي مثلا الامام ابو نعيم الاسماعيلي البرقاني امثال هؤلاء ابو عوانه يعقوب ماذا يفعل عنده صحيح البخاري فيروي مطون البخاري انتبه بأسانيده هو التي تلقاها عن شيوخه بحيث لا يمر بالبخاري إنما يلتقي مع البخاري اي في شيخ أو في شيخ شيخ طيب يعني ما يرويها من طريق البخاري إنما يرويها من طريق غير البخاري ولا بد من فوات وطريقة المستخرج أن يعمد الحافظ إلى صاحب البخاري مثلا فيورد أحاديث وحديثا حديثا بأسانيد لنفسه غير ملتزم فيها لم يلتزم فيه إيش؟ ثقة الرواه من غير طريق الكتاب إلى أن يلتقي معه في شيخ أو في من فوقه يعني افترض أن له شيخا ضعيف لا حرج لا حرج لأن الكتاب موجود وماذا يفعل طب ما فائدتها المستخرجات لها فوائد اولا تعيين المبهم او المهمل ثانيا تصرح بالتحديث للمدلس ثالثا المختلط ان يروى عنه في الصحراء وروى رواه عن عن عن, عن, عن راون عنه روى بعد الاختلاط وهذا يروي عن روهم قبل الاختلاط زيادة متون أخرى تقوية الحديث إذا كان يوجد فيه ضعف بحيث نتيقن من دقة وشفوف نظر البخاري ونظر المسلم رحمة الله تعالى عليهم فيورد أحاديث وحديثا حديثا بأسنيد لنفسه وأي رملتزم فيها ثقة في الرواة من غير طريق الكتاب إلى أن يلتقي معه في شيخ أو في من فوق يعني بدلا من أن يروي البخاري خلاص لكن يلتقي مع البخاري في الحميدي يلتقي مع البخاري في سفيان بن عيين يلتقي مع البخاري في الزهري يلتقي مع البخاري في يحيى بن سعيد الأنصاري مثلا أو الزهري يلتقي مثل مع البخاري في محمد بن جبير بن موقع أو في محمد بن إبراهيم الطائي وهكذا فهذا السبب بايش بالمستخرج. المستخرج المعنى السابع المستخرج أيضا لكن له معنى آخر. وهو أنه يطلق عندهم على كتاب استخرجه مؤلفه أي جمعه من كتب مخصوصة. قلت أنا سأستخرج الفوائد والنكات واللطائف الموجودة في عشرة في هذه العشرة كتب. من مؤلفات ابن تيمية وابن القي هذا يسمى إيش بالاستخراج إن أنا أخرجت هذه الفوائد مثل كتاب إيش طريق الوصول إلى العلم المأمول من القواعد والضوابط والأصول لشيخ شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى هذا كتاب عظيم جدا وفقا الله لخدمته خدمة جليلة من فضل ربه مطبوع وليس هذا دعاية للكتاب طيب جمع فيه ألف أصل وضابط وقاعدة من كلام شيخ الإسلام ابن جيم وابن القديم. طريق الوصول إلى العلم المأمول من القواعد والضوابط والوصول طبع ضر بن رجل أي جمعه من كتب مخصوصة مثل كتاب ابن مندى المتوفى سنة سبعين بعد الأربعين رحمه الله تعالى واسمه المستخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة رجل جمع كتابة وخرج من كتب الناس للتذكرة والمستطرفات والنكت والفوائد يضحكك ويبكيك ويجعلك يعني فاهم يأتيك مرة بفائدة لغوية ومرة بلغوية ومرة حديثية ومرة وهذا المستقرأ المستخرج من كتب الناس للتذكير والمستطرف من أحوال الناس للمعرفة الإخراج بالدرج بالدرج بالفتح إخراج بالدرج الذي يكتب فيه ويحرك يقال انفذته في درج الكتاب أي في طيه والمقرر في الاصطلاح كراهه إخراج الكتاب إلى الناس قبل تهذيبه يعني إخراج الكتاب إخراج الكتاب بالذي كتب فيه قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى كذاك الإخراج بلا تحرير يعني ما ينبغي ما ينبغي إيش أن أن أن تكتب شيئا وأن تؤلفه قبل أن تحرره وأن تنقحه وأن تراجعه فهذا مكروه عند أهل العلم قال في شرحها أي كره إخراج التصنيف إلى الناس قبل تهذيبه وتحريره أن تألفت جمعت خرجت من كتب الناس لا تخرجها للناس إلا بعد إيش التهذيب والتنقيب وإعادة النظر فيه وتكريره وهذا إنما جرى ذكره استطرادا من بابة ذكرنا في الباب وإلا فليس اصطلاحا خاصا هذا ليس اصطلاحا قبل المخرج كلمة المخرج في قولهم مخرج الحديث من شخص أو بلد مخرج الحديث الزهر مخرج حديث النمل الأعمال بن كل من؟ يا حبن سعيد الأنصار وهذا حديث مخرجه بصري وهذا حديث مخرجه مصري مصري وهذا مصري وهذا حديث مخرجه مكي وهكذا قال العراقي رحمه الله تعالى في تفريج أحاديث الأحياء فاقتصرت على ذكر طرف الحديث وصحابيه ومخرجه وبيان صحته أو حسن أو ضعف مخرجه فإن ذلك والمقصود الأعظم عند أبناء الآخرة بل وعند كثير من المحدثين انتهى. وقولهم في حديث كثرت مخارجه واسع المخرج ضيق المخرج قال السخاوي رحمه الله تعالى وربما يسمى كل من قسم غريب ضيق المخرج ثم ذكر أضيق الأحاديث مخرجا في صحيح البخاري رحمه الله تعالى وشرح هذا مفصلا وشرح هذا مفصلا في الباب الرابع أصول في مخرج الحديث وايش وهذا استخدوا ذكروا فتح المغيث عليه رحمة الله مخرج الحديث واسع المخرج يعني الحديث له جاء عن أكثر من صحابي والصحابي عنه أكثر من طريق طيب صحيح ممكن يكون الحديث له ثلاثة مخارج أي رواه كم ثلاثة من الرواة طيب. و... و... و... و... ومنهم يتفرع الحديث لكن حديث لمن أمل بأن ضيق المخرج لأن مخرجه الوحيد من يحبب من سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر طيب أيضا يقولون تخرج بفلان مثل ايش مثل ابن القيم تخرج ب ما معنى هذا الكلام وهذا الذي أنا أنصح به لا حرج أن تطلب العلم على من وثقك الله له ويصره لك لكن اجعل شيخا تكون كظله، تتخرج به علما وفهما وأدبا وخلقا ومنهجا وسلوكا لكن للاسف بعض طلبة العلم ماذا يفعل؟ من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وفي النهاية ما يحصل شيء. أنا درست على ثلاثين شيخا درست على عشرين شيخا لي يا كا... أي... لكن أي ماذا حصلت لا أنا سأجلس مع شيخ هذا هو الذي أمام عيني ولا حرج أن اقطف ثمرة ثمرتين يمينا وشبه فهذا يقال تخرج بفلان يقول رحمه الله كم نرى في عدد من التراجم قولهم في الثناء تخرج بفلان اي لازمه وصار قاعده شيوخه يعني الملازمه الكبرى للشيخ هذا وهذا هو القاعده التي نقطه الارتكاز التي ينطلق منها ينسب اليه ومنه في ترجمة أبي بكر الجعابي المتوفى سنة خمسين وخمسين قول الذهبي عنه في التذكرة تذكرة الحفظ تخرج بأبي العباس بن عقده ذهبون وذهبون لكن الجلوس والمكس والتأثر والتخلق بأبي العباس بن عقده وتستعمل لمدح الشيخ والثناء عليه لمن دان له أهل عصره كقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة يحيى القبطان المتوفس من الثمانين وتسئين ومئة وتخرج به الحفاظ الحفاظ تخرجوا به كأحمد وابن معين وابن المديني والحميدي ومساد الفطاح للكبار وكقول الذهبي في التذكرة في ترجمة أبي جعفر ابن الزبير. المتوفى سنة ثمان ثمان بقى بعد السبعمائة وتخرج به الأصحاب انتهى وابن القيم تخرج بابن تيمين وابن حجر تخرج بالعراقي والسخاوي تخرج بابن حجر يعني تجد مثلا في ترجمة السخاوي تلقى كذا وقرأ كذا على فلان وعلى فلان وعلى الله. لكن الشيخ الذي نازمه والذي ينسب إليه والذي يفتخر بالتنمذة عليه هو ابن حجر خرج لفلان خرج لفلان خرج له أي اسند له أو خرج لغير واحد أو خرج كتابه أو خرج التخاريج لنفسه خرج لفلان فوائد يعني اختار قال تعالى مثل ماذا مثل ما فعل البخاري مع من؟ مع إسماعيل بن أبي أوليس أعطاه أحاديثة وقال إيش؟ انتقي أحاديث الصحيحة فرويها عنه إذا خرج له إيش؟ قال له هذه أحاديثك الصحيحة وهذه أحاديثك غير صحيحة مثاله ابن النجار محب الدين محمد بن محمد بن محمود محمد ابن محمود البغدادي المتوفى سنه 43 و 600 قال الذهبي رحمه الله تعالى في التذكره مثل كلمه فلان خريج فلان طيب خريج خريج جامعه الازهر خريج فلان اي تتلمذ على فلان خريج دار العلوم مثلا قال في شرحها طيب في التذكرة وخرج لغير واحد خرج لغير واحد يعني من شيوخه يخرج له ايش مجموعة من الاحاديث وتروعا ويحيى ابن منده المتوفى سنة 11 قال الذابيه في التذكرة وخرج التخاريج لنفسه وفي ترجمة ابن ناصر السلامي المتوفى سنة 50 و 500 انا كنت احفظ السلام قال ابن رجب عنه الأشياخ الكثير وخرج لهم التخاريج الكثيرة خرج بمعنى انتقى ولكن روية هذا الذيل طبقات الحنبي وهذه والتي قبلها من عبارات المؤلفين في تراجم الرواة والمحدثين يعني هذا لفظ فقط هذا مما يعرف فقط ليس من أنواع التخريج يخرج حديثه هو أتى بالمعنى أولا ثم بعد ذلك بدأ إيش؟ يذكر ما الكلمة بتصريفاتها يخرج حديث في قولهم فلان يخرج حديث أن يعتبر به وبمعناه أيضا قولهم يخرج حديث في غير الصحيح يعني أن هذا الحديث يخرج في الصحيح أن يعتبر به و عليه أو يستشهد به التخريج للممجي قال الخطيب البغدادي الاملاء شيخ من العلماء سيملي لكن الوقت ضاق عليه تعال يا احمد تعال إبراهيم ابراهيم تعال عبد الله تعالوا خرجوا معي درس الاملاء فيخرج معي يعاونه وإن لم يكن الراوي من أهل المعرفة بالحديث وعلله واختلاف طرق وجوهه وطرقه وغير ذلك من أنواع علومه فينبغي له أن يستعين ببعض حفاظ وقت في تخريج الأحاديث التي يريد أن لآها قبل يوم مجلسه فقد كان جماعة من شيوخنا يفعلون ذلك ثم ذكرهم الشيخ يرض لكن ليس من النقاط فيستعين بمن يستعين بالحفاظ المقدم من تلميذه أو إذا كان وقت يضيق ويريد من يعاونها أيضا الإخراج والتخريج يأتي بيان من فرق بينهم في الباب الرابع في العز وتوجه التخريج في اصطلاح القراء معروف وهو معلوم أي بمعناه عند المحدثين لفظ التخريج في اصطلاح الأصولين وعند علماء الأصول أصول الفقه تجد قولهم تخريج المناط وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المنساة عندهم تحقيق تخريج المناط تخريج المناط وتنقيح المناط وتحقيق المناظ. تخريج المناط إن ما الذي يصلح أن يكون إلا كذا وكذا وكذا. ثم ننقيحها ثم نحققها في الفرع. لفظ التخريج في اصطلاح الفقهاء من المشترك اللفظي بين المحدثين والفقهاء، لكنه عند الفقهاء بمعنى تخريج الأصول من الفروع، وبمعنى تخريج الفروع على الأصول، وفيه مؤلفات مصداة. ومنه تخريج الحوادث والواقعات والنوازل على النصوص وفيه كتب مفردة أيضا لثق النوازن وأخص منه التخريج على مسائل المذهب أي تخريج الفروع على الفروع ويلقبونه ويلقبون باسم حشوية الفروع وكل منها معلوم تخريج فروع على فروع فرق في مذهب تخرج عليه يعني مثلا على سبيل المثال اليوم انتشر في السعودية أنه حفاظا على الملكية يعطيك السيارة ايجارا حتى تسدد ثمنها ثم تمتلك فماذا بيع وشار الذين ابحوا على فرع على فروع الملكيه تخريج فرع على فرع فاهم يعني فرع على فرع ما موجود في كتب الفقه المذهب لفظ التخريج في اصطلاح النحاة ولفظ التخريج أيضا من المشترك اللفظي بين المحدثين والنحاة فالنحاة يطلقونه على من يريدونه, يريدونه لتأييد إشكال أولاف أو دفعه وأما لفظ الخروج عند النعاتف عن النصب على المفعولية قال الزبيدي رحمه الله تعالى والخروج عند إمة النحات هو النصب على المفعولية وهو عبارة البصريين لأنهم يقولون في المفعول هو منصوب على الخروج أي خروجه عن طرف الإسناد وعندته انتهى إذا إن شاء الله نقف عند المبحث الثالث في تاصيل التخريج من, الكتاب من القرآن الكريم والسنة النبوية اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا برحمتك ارحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه وسلم